يقول السيئي يسكن معنا في الأنفة طالب لا يصلي بكاته مع عجه بذلك طالب لا يصلي بكاته مع عجه بذلك فهل هو تابع الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أشخة الأمنياء والمرسلين وعلى أهل وصعب الأجمعين ومن سلك دهجه واستنى بسنة إلى أم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجواب أن النبي عليه أتالى حكم على تارك الصلاة بالكفر وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم أنه سمع النبي عليه أتالى يقول إن الفرق بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فده الحديث رقم واحد الحديث رقم اثنين وهو حديث بريد رضي الله تعالى عنه فيما اخرج ابو داود عليه رحمة الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ومجموعة من الأحاديث أفاد الأحاديث سوى هذين الحديثين أن الله سلم حكم عليه الكفر وقد تنازع الفقهاء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى يفر الله عليه وسلم يعني لو كان هذا الطالب أطلب من الناس يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول بعض العلماء هو كافر لكن كفر لا يخرج من الملة وطبعا بإتهادات متعاد علماء الإمام الشوكاني على أحمد الله بعد أن ناقش أدلة الفريقين وناقش أقوال علماء قالوا يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه الكفر انت ما عندنا نجعله كلام أكثر من كلام أنما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر نحن نفق عليه حتى يرجع بهذا القول وحتى يقوم ويصلي للعجوز ويقبي أيضا أنه متوعد بالنص القرآني في سورة المدفر كل نص بما كتبت رهيلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين اسم مجرم تلك الصلاة مجرم اسم مكافر واسم مجرم هذا لأنه قال ما تلككم في ثقر قالوا لم نكم يوصلين هذا ماذا إلا هو فتوى يعني الشركية تعرف الصلاة عزيز عزيز بس على ده. ده ما فداع إذا ذو عالم ولم يجب لكن إذا أبتدأ لا يسأل القرآن لا هذا ما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يسألن أحدكم عن نفسه إلا القرآن يعني لا يسألن أحدكم عن نفسه لا تعلم نفسك وين يوم القيارة التخلل من ذال فلان وقال قال شو لا لا تعرف محلك بالضبط يمو صوبان يوم, يوم الطيامات محلهمك يا جنة ولا لا محلك النص كده ما فيه فدا تعرف محلك بالظبط تعرف قصة محله بالظبط في سورة الخداصر في يعني يعني قسم من أقسام الجنة والتي هي لها سبعة أبواب كما قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فالقسم بتاع تارك الصلاة مش من جامعة ما غسرا، كلية الهندسة وكلية الطب وكذا. ما كل جماعة براهم. جهنم برضو عندها ما في أبواب سبع، في جماعة في باب المسقى. لبلا من مترقين الصلاة في العالم. والله ذاك في الرميلة وفي الخضور ثلاثة. والجزيرة ومصر وين كلهم بلملبهم يخشوا من باب بابس مسخر ما يتابعين بسوات الحين بلملبهم في سكر وبعدين انتهى الكلام ما ذرّك ما سكر لا تبقي ولا تجا لو واعي للبشر سكر دي لا مالو الكلام أنا وقلبي يتفق يا وصبر الذات تنظر عليها سكر دي أنا خل لا تبقي ولا تجا وما بنار ذيبي يعني لا تبتي ولا تدر قالوا برمضان في وقت واحد الجلد واللحم والعظم لقتك نار يمين ده كداش ولادين تأكله يعني ترمي غيت وابي تأكل الجلد وتأكل اللحم وتأكل العظم بسخر فسخر لتعليكي الصورة والخير زول يخلية بديني قاعد أقول لهم الله في واحد قال لنا واحد قال لك والله قلسته والذي الله لقالتنا وهذا الجواب تارك الصلاة كفر كما قال العهدنا إن العهد الذي بيني وبينه الصلاة من تركها فقد كفر هذا الجواب يقول السلام الله أصدني على سيدنا محمد أن تاتف لمعهوده وانتاته لما سرط وعصر الحق بحقه فهذه لصلاة المستقيم على آله حق قدره ومثلاله العظيم الله بلا الله ومن ثلاث هذه طرح الصلاة على الزري باطلة قلت لأن الصلاة على الله سلم أصلا باطلة على الله سلم عبادة عن مقائبين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فخرجت الصلاة عليه من شفتيه يا هل في الصلاة رجعت تجعل تجعل دلافير الله ما على محمد وعلى أليم محمد وظلت على إبراهيم هذا الصلاة وهذه أفضل صلاة متمع عليها أما الصوفية كتعلوا صلاة من عندهم وهذه يبدأ في التجانية هذا بالذان في الفاتح تحت طريقة للأشرون التجانية كتعلوا من راسم وهذه يبدأ يجهل يتعلق أنه كتابعة التجانية والتجاني كذاب والله أسنع والتجاني كذاب كل الطرق الصوفية طرق عن الظلال ويذل يقول خلاف ما نقول تكلفت عليهم أنت بعرف يقول يورين ولا ودينا له واحد مني بس يجي يورينا ولا ودينا له نحن على سداد تام مناقشة في جواز عن أباطيل فدي أسيد الله قال ما قال الرسول في البخاري ولا غطري غليش عشان تعرف الكذب في كتاب الفتح الرباني وفي جواز المعاري دي كده بتعطي جاني قال أبو العباس ما سيدة الوليود دياني هو فعل لا ما نعمل هذا الكذب فالبخليني ايشنا بقول لك اطرق دبت عن طلال سيدة الوليود دم اصبت انت وعد قال جاب علينا ان ارخي كيف يعني اصول بي ايه اغنطني اقول لك ايه بيش بيش بي. جاب اللي بس انا ما ادعى اطول معامل كلام جاب التالبه ما ادعى متالبه ما اتكذب عن هذا لكن العرض ما بيحصل بينهما المرض الثاني يوم القيامة. روزات وقال كذا القرآن قال ثم إنكم بعد ذلك لما ثم إنكم يوم القيامة تبعثون كوران تبرد تعرف مال القرآن اللي قال المرض الثاني يوم القيامة. لكن الجراج بعاث ولا يجي ثاني يعني من كرامات ومش وجراجي ثاني ما <تصفيق> في كرامات لكن. هذه في الحياة بتاعتها عطشان تنظر لكم ويهدين هذه نجرة الغرائتها لكن تموت تجري أتان بما هو تخش الجزاء في عرض لكن قال لك أنت تمسي فقال أتاني يغفاً ونطلع عن ذكذب أول صلى قال أنا أول من تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة قال أنا أول ذو ها وما مضمين يوم القيامة وبهسؤال مطروح للتجارية، وطبعاً حمتيان أنا انا له مجهود، ما أدبدر الكلام في التجارية، بيعتقدوا عقيدة، يقول لك هاي جاو جاو، أنت كنت حاضر، حاضر لما الرسول جاو، يقول لك لا ما بكدر. لا بكدر. ما كتب، لا كتب، ما كتب كيف درسول، حمتيان الرسول لا، الرسول قال لا هو اللي هو قام كلام الرسول أتى حمتيان، فدي شغلة أنا بديت بالكتاب عفواً تمشي قدام. الشغاله برضو بكذا تنبيار من قام بعدين المغاربه معاكم ام احمد سياني فخذوه قالوا ما كافوا الرسول فخذوه والتركه فات يعني من المغرب انت سوداني ما بعوض والله دول في المغرب انت لما ما بعت يا هجو وشكته بعوضه على فدوشه والذات كل الشغاله التجاره يعني ضلال تورث عن الاباء والاجداد فقال لي انا اي ابو العباس كما ختم الله أبياً للنبيين كانت في الحرباني ربطين عليهم كل لما نحيينا يعني السبيل الذي كذب وخذت ما تقدر انت ذاتك يعني تقدرهم محرق يعني كذب لو معقول معبولة شوية ممكن يعني تصدق بس لها معبولة كوية لكن كذب وخذت لما نحيينا الشيخ طار ومين الله خلقك هذه الثلاثة طار الله وكيلة الله ومبارح فلح كراء يا جورجيزو بيكون يا قراوي ها في جورجيزو يا قراو دوله دوله ده فنقول يا خالد صحيح طلع قراو شوف العدد ده قال ده دور عين كل قراوي ربع دور وكلام فايده فقال كما كتب الله به النبيين الله بكل اولياء والصالحين ها هو يتكذب طيب ليه اللي بيقولوا يا اولي اختي لأنه وصافنا الظهر خلاص الحكيم كان من ذوي الرجال والآية مفتوحة هي تنبوة فتيمة مشكلة نبي تاني ما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكاتب النبي زول يقول نبي تاني كذاب لكن ممكن لو اللي أنت قدمت عليه تختتمه تختتمه ولا يأخذ من ها يأخذ ها والآية مفتوحة لا إني أو الله لا خوف من علي براءته فقال له وقال أنت ختمته والمشكلة إنه الختمية ذاته قال رضي الحكاية ذيك مرسول الختمية قال برضو جاء الرسول وقال لي انت قتيل ولذلك هم يحلون المشكلة دي التجانية والختمية التب والرونة بالضبط كده ختموا خلنا نقدر نعرف حاجة خليك ما معنا كده وريه ده قال الرسول قال لي انت ختمته الولاية وده قال الرسول قال لي انت ختمته خلاص كما عارفين الختام مني فيبدأ بعدين قالوا قالوا وإن تلاميذه تلاميذه حتى تجاني عندهم فين تجاني ذي والله العظيم عندهم باب الصوفة ما انتهى ده والله ما عرفنا إذا كان تجاني ذي الصحابة إذا كان اللي هو الصحابة في تعريفي ملقيه دريعت لهم وآمرني رحمة تجاني ما شاء لكن عند الصوفية من باب الحطلة النبوية وأنه يعطي شخصيا باب الصخبة غليت من كفت لأنه قل له لأ في الجينة في الجينة مبارح الرسول الجارة في الحمراء وذكر معنا لغاية الساعة ماشا وفات قبل السيد الرئيس ما عونت مستعد وفي إداعة الكوزة رجالي كلام في عمود اسمه لكن جريدة كده اسم في عمود واحد لكن صوف لكن كتب عمود كده في كبه كده الجامعه راس وصوف يعني وعف وقال قال قال ما قال, قال ركبت سيارتي وأدرت المؤشر اللي سماع اذاعه الكوثر وهي اللي دع المحطه دي اتقول <تصفيق> حمسكين ساعه دي افسد اذاعه على لا بد قال المخلاعه ليه قال ساور هذا وما لا قيمة سفينة ما بعمر الله قالوا هو واستمعوا إلى المذيعة تقول قال وهذا من ما جاءني أتوقف وأتعدم أكتب أكتب مالك وثمنه استمعوا استمعوا إلى المذيعة قال تقول بمناسبة الذكرى الأولى ل... لتأكيد زعف الكوسر بمناسبة الذكرى الأولى اعتبرت مذيعة قال استمعت المذيعة تقول وبمناتبة الذكرة الأولى لإهداعة الكوثر التي أسف بحرم المحبة المصطفى قالت شوهد المصطفى تعتلم بهذه المناتبة بالأمس يعد برنامجة <تصفيق> قال الكبير لي مهرب الكبير العظم أنا دعاً دعاً أليه برنامج شوهد المصطفى جاء جدال عن هذه برنامج الذكرة المناسبة مش كذب ألا أخرج البرنامج بقوله أعطاه كلها المصطفى برنامج ي والله مصطفى زيد ده حمد طبعًا والله ليه لأنه عندهم كلام في الخوز بتاعهم أنت فاكر كلام أنا كمان إنه قال قالوا قد اتدخلت لك هذه المسألة قال جواب على سؤال جالك كذب كذب كثير طبعًا إنت كتجادل ما عنده ماكذب تجادل هذي ما عنده ماي كلام أنا بتكلم عن العيلة العلا العلاس القضية كذاب التمارج الأخر تزول مسكين سالم التمارج لا تجاني كزام، قال قال لي قد ادخلت لك هذه الصلاة، آه؟ وهي تعطي الختم القرآن في التعاليم مرة صلاة الفاتحة قال لي كنت دخلت لك الصلاة دي. يعني الصلاة تعطي الفاتحة الرسول دستام من هاي بكرة الصديق ومن عمر من الخطاب لأنه هذاك الوقت ده ما هو السكر المتاح تاني فصلي فيها وما صليت عمل خاتمي أو نقول خاتمي مثله. يعني الخطاب شغال وتبقى كده اه ومعناها ده بتاع بتاع ده كذاب تأخذ القناه الثانية بتاعه ال بتاعه في كتاب دي الاسرار دي الكتب الضيعه رومي واحد مسكين أتراك. ده dialect عربي صافي وده دار الدين طب انظر في الستر يا صاحب في الصفحه تقباله ما في الصفحه ده جاي يديني معنى ما اعرفش ده يا بخاديدي ما السناة بتاع شروه الدين واضح وسورة قال ربك فيكم أمرين ما أنت بهما لن قضي له بعد على الكتاب واضح وسورة سورة ماذا في الدين لكن يقول لا مصدر حاجة واضح فيها فدار الكتاب سنة الأثراف تعليف أحمد الطيب سمان اللي هو جاء من بالبلد طبعا طريقه كبيرة وعنده أطباء ويشوف الناس العهد الحجارات العهد مكتعاتهم أخذهم فيهم يقول عندنا ضمور والنوبة شغالة يقول عندهم موضوع هناك عطارد بيكون له بذا ذ قال في الكتاب قال و وصله صلاة نورانية طبعا عندي كمان صلاة فاتح بيذ قال تعال سمعني عندهم صلاة بر الورنية جبتها من وين يا عم طيب قال وقد دخلت الخنجر زعيمه ها وتماتوا بسيم من الخبر وعطاني هذه الصلاة وهي صلاة مفيدة اللهم صلى علينا محمد النور لأنه مفيدة انت لاحب الاجتماع هذا الرسول ما بيوم الاجتماع بتاعه انت قال الخلوة الرسول ما بيه هو القدر ضيار انت عبرنا نسليك الخدر هذا شغل متعباني فهذا يا أبي وسيطة الختمية خرج اللهم صلى وما يقول لك اللهم صلى السيدنا محمد اسما وذاتا ووصفا شين على تغنى بنا وصلوا لذا خطبهم مش طالبنا هذا كل شغل بتاع فلان كان كل أخانا كل جماعة آه من أهل طرق صوفية وبنو سيدو معنا جالس يعني فلهم صنوات ويتعبوا عن المنهج القويم الذي ترجمه النبي اسلم النبي اسلم بشتتوا شمل الأمة الإسلامية جامعة الجاوزي الصالحة يا أخي والأمة واحدة والأمة وكل واحدة واحد صف الأول في الجامعين صف الثاني وراله كل واحد عنده ذو نظره والله طيب وزيك بحراوي قادري وزيك قادري مكاشفيه وزيك عرقية عراقيه كل دول عندهم وعلى هذا الشيء ده غير صار السنه والجماجيه و جماعه الاخوان المسلمين والمنهج كتاب السنه ماذا ما ده ولا ولا منهج المنهج القويم كتاب السنه على قامته ما ده له تحدي وما ده له ينتكتوا وتعليمات اللي تأخذها رأساً من الكتاب بالصنة إنه صن خلالة صحابة حفظوا وبعدها الجمعات وبعدها انتوّنوا فالكتب حفظوا من خفز الإشلاف نعم؟ فعلى كل حال الصنبات أي طريقة صوفية بطرق من حرفة ما عنده أفضل من شريعة بتاعك ناس وأي درجة هنجد حجتها هنجد حجتها هنجد حجتها هنجد حجتها اتجاه هنجد حجتها اتجاه اريدك تقول وهرار وهرار انت خدني خدني مو كافي انت ما كراجل حقك وين انا لو بداله على الطريق النبي مشي عليه طريقه ورايا وصارت ورايا تعالوا جدا يوم له افارق الطريق انا قلت راجل اخطو بالتعليل تعاليه الطريقه معي كبر راجه على الطريق خلاص اريتك كم مراتك ده بدال تقول تعمل كده وانت عامل كده في يعني بيتعرفوا هم كده تسجل بس كان باين طلع على بس يقول لك كميتها مفطره ما بقيك كم حصل 300 سجل ولا الارقام كم كام جي جي هحط جي جي وديش واسكر يا عم انت واديني والله انا عايز اظهر كل ده عاوز دين يعني يا ودينا صغير اهوت دين واضح كتابة سنه باتك ورايك مع دور صلي صلاتك وصوم صيامك واقر قرانك انت كويس واحد بيقول لك فينا خش هنا انت خدت ايه كويس انت اخويا انت قلت لي ثاني تمام بتصلي وصومت تاني تشربت كيلو بنصلي ايه تمره راك انت كويس بتقول تخفي يعني ما باكل ما باكل خمر ماشي ليه ورينا البريد طول انت تخوج يابني لازم نمرك انت على الدان طبعا ما انا الجواب عشوائي نقول السائل أفرأوا سورة الإخلاص في كل صلاة سواء كانت مبعا ويزالك في كتاة عددها انتظارنا من قضي صلى الله عليه وسلم الإخلاصه شاعده كل نفسه عنه هل يحقق هذا إلا الله؟ والله الأول ما قالت العدوى في كل صلاة ليس من السنة لكنها قرأت أحيانا لأن الصحاب والطي مالك كان كان عجل يعم بعض أصحابه وكان يختم في كل رجع بسورة الإخلاق وديه ما, ما كان هي ديدا لكن جنجوز يعني جفال على الإنسان مرة مرة فين مهم فيه المهم ما في سنن ما دوم عليها لكن بتكون هي تابتا كسنة فالصعاب طبعا كأولونها شنوه خاتم للم الإخلاق دائما أي رجع أصبت الإخلاق يعني وقال لهم ان اشيطه اشيط كنت امام انا مصلي فشكوه الى النبي عليه الصلاه والسلام ده مسللينا وبعدين جبنوا من في شن بيها قوالب يقولوا على في اي على الغاب فنو عليه الصلاه قالوا له لما يفعل ذلك اجعلوا له حكم جليل فقال فسول فقال ان يحضها لانها يا افتكر ضبط فلو مثلا قال يحبك ايها خلق الجن فبعض هي وارد لكن ما يداوم عليها يعني ما تعتبر ثابتا دائما زي يعني قالوا تجوز اذا كويس احيانا تجوز أما أن تتخذ دائما فالمساله يعني خلاف الاصول في ابي صلى الله عليه وسلم هل هي نقول السعي ما هو علاج الأمراض النفسية بشيوخ الطروق الصوفية. ما هو؟ هو علاج الأمراض النفسية بشيوخ الطروق الصوفية أو حتى شيوخ الطروق الصوفية. إذا كان حرام ما أفضل طريق للعلاج مع الطوبي. والله طالب أنا راح في كلية الطبيب ولا ما طبي. مش في يعني كلية عالسيكولوجي. تعلم نفس. يعدين إن قفل أنا مشي بارد ولا ساخن ولا بارد ولا أنا مستغرب يعني ليه هذه ناسية؟ فإذا كان في علم يدرس كلية وناسة يعني مؤلفات على و... وأصبح علمًا معترف به ومبني على قوانين. البشيب كت معصوب يعدل ونبدأ بعدل عدل نفسيات. أنت لقى ذول مريض نساوي، وده عياله. البشيف فريناي وغير تقييم. ياهو الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض الطبيب بقى أحياناً فدا الناس بتاع الإجرام يعني الناس الجايين ما ما عندهم شيء فاعلم والعلم ده علم اللي يعني مؤسسة كاملة فهمتاه؟ لعشان كده بتلقي إنه الناس البصقة البصقة بيتابعوا الشيء هذا يعني هو وبيعين دهم دخلوا العالم ودا ذكرنا الكلام ده بتاع جايينا في المطار عبعد في المغربون في واحد اسمه عبد الكريم عبد الكريم دا دخلنا في المطار عبتاع بعد بدو الحياة بعد بدو الحياة وبعدين فرتم من البلد وفي يعني في ملك كله كا جال جال جال عنده عيان عنده عيان قال قال قال عنده عيال عنده عيال قال بيعملهم بالديجاي وده هو العاطل ما عنده شغل قال أنا بعملهم ليك وما عنده أي معد في القدي ها قال لما تعال بس هو قال يقول أنا بس أجيء دور ما أعمل عيال يقول لنا ها وعنده غرية والسيفارة البي ناقول عيال هاي يبدأ خروج عاشو في النات، أنا خلاص مشي شديد، أخمره بكرة، هي أم بنت غروجو، آه زوج ااا قام لاري هلك وقصوه، ما أخذ خريت خريت خريت، هو ما أصلح ما في أحد، فبعضهم بيقول بيقول بيقول بيقول بيقول طالما صور الجو، آه التمرين تجربة في السعودية، أنا واحد سوداني برضو أنا غات في السعودية. طبعا بحاول طلع تيتنغ اه يشتغل على الاشغاله بتاعه اللي لايت ديجل ويا ابو واحد سكيبر يقول يغير الدائره ده, ده, ده يعني طب تعال يا سوداني انا كيف طقي كبير يعني وادي كبير عليه قال له بوديص انا لا ينام بعده نتكلم عارف دخل وجا نصوت عليه قال له المجني شنو طب انت جدع ده وده انت اني ما لاقيناش انت فاصل لكن انت ولا لكن الرز ده ابو الذكاء لان ما لاقيناش الكسره يعني تفهم رز بايت ثاني تقول لي انت ولا جدع انا الرياضه دي حاجه ابو القرد القرد بيشكي انا بيشكي ده غمر رز وفرص انت فاصل يقول يا يقول تعالى انت ما عارف حاجه دي ما هتكون فاتحين في اي تقول لي كعك أو كمك، فشو في أرقام وشيء طبيعي ده ما هي لي شغل بشغل تحاسس، وعلم معروف علم السايحون إذا علم النفس ده معروف عند الناس، وعندو كلية ما هم جلالة سيد الناس اللي ما أبقي في ذا. أقول السايح قررت على ما يقول بأن مسبحة تجعل عب في دائما معروفي. في لا من يعمل تسميم بها قرب الله. ونقول لا من يستقبل. أنت بتقول لا باني برد. ما لا باني لا تقول لا باني أنت ما ما خلاص بيجسونك. وأنت بتسأل. تعال في آخر. المذبحة عليه. ما ما سمعت أنا بعد لما في حدث حصل يعني. تعال بدل يال كل إستباحة ما نزلت. أي زوج واحد مفتىء. على انه في دليل صحيح مش يعني يعني دليل لانه في حديث استدلنا بها بعض الفقهاء وفي ناس من الفقهاء أنكروا عليه يعني العلماء وناقشوا ادله القوم شفت تلقى فيها اخلافه سبعه يعني تلقى فيها قول واحد يعني مثلا اعطى يد قال من السنه وعده قال هل القاره زي وعده تذا القول واحد كيف نقوله من السمنة كان المصباح سلم يسبح بيمين لا لا سمح حصل يسبح بغير يمين لا القول واحد لكن تجرب اللي في القمة السبحة في كتب الفقه في, في أي كتاب تعطيه فهمتاه يرجع إليه بتلقى السبحة مختلفة فيها يقول لك أباحها قوم ونهى عنها قوم ونها عنها الذي هو عنها يعني قالوا لأنه لم يجلس حديث صحيح على رأسه. أصله واضح ما كان يكون في حديث صحيح ما تعرف والناس البنوا على حكم على جوازه يستندوا على حديث ليس مصدق. وذي ده الفرق بين بين الاهد السنة والجماعة وبين الفقيه والمقلف فقهي العالم الرضال البالغ على على الحديث الصحيح. بخلاف هذول الدكوينزه العامي يقول له يعني يعني فتوى لواحد هل تجدون السبعة؟ لماذا؟ كما ثبت أن النبات السلام مرة بإبراه وبين يديها أربعة آلاف نواة وصدعين فقال ألا كل الشيء أخذرهم وهو أربع من ذلك الحديث الحديث نعزيز ما أسابه فالبنوا عليه وحكم فالبنوا تقمن على أنه صحيح ولكن الذين ردوا الذين عليهم بيّنوا إلى هذا الحديث الذي أحراجه التربذي ووقفوا عند إسناده وذكروا أن في إسناده من هو متاه يعني علماء الدعوة والتعبير فما ثابت حديث لو ثبت كان يكون دليل على السبحة واليد أهضر لكن ما ثابت انت فاين كلامي؟ ولو سألت غريب يجيبون لي وأنا عاد ولو سألت أزمع ولو سألت لك واحد يصبح أزمع ال الحديث بببتنمية زيهم يوسف كما جاء في الترمذي أنا أعز الترمذي غباركدة مشان مرة بأربعة أراء حديث مرفق تعال ونحيله شو رأي حلم الحديث في المجلد الأول من سلسلة الحديث الضعيف والمضاعف ما نوفق الحديث ما قال دعونا تحت الجميع الحديث آخر يقول كما جاء في مسلم من سيدوس في بيته غرفة غباره موداره وكله أقوم تجيبوا لي نعم المصطفى قال نعم المذكر السبحة ها حديث موضوع العظام شوف المصطفى تقصد مصطفى من الانترى الضبطية عما إذا نبع سلم ده مذنوب علينا حول العلم علم الحديث حديث ملفق ما يقول شخصاته يقول لك وثبت ثبت هورين أن أبا هوريح كان عنده خيط يؤلف عبنة ما ثبت فوصة وارد هذا الأسل دوار ينسب لابو هريره لكنه اسناده لم يتصل لابو هريره وفي رايله تعدي في الى سلسله الضعيفه الموجهه الاول في بيان يعني عله هذا هذا هو حديثه او اثر اخر ان ان, أن بدرذا كان له قول ببلا حرف لانه كله وريث انا عارف وريث الكلام الناس بيقولوا وأن هذا لم يلهمت عنها بالدرباء ولذلك ما هو من ذلك يستخدم سبحانه لتطبق السنة مثل الثامن كان في سنة أبي داون عن عبد الله ابن عمر بن العاص ولي الله تعالى عنهما قال رأيتم النبي أسلم يعقد التزبيع بيمينه وقال إنه لنا مسؤولات ومصدقات الاثنين السابق أما الضعيف رائدنا لحظة ما يوجد شبه واحد إذا بدون رشيات لذلك الكلام يقول عندهم معلومات بسيطة أو تقول لك حد يقول المرة قال يفضل لذلك حد يقول مثلاً البني على الحكم على ما هو مصيبة والله قالوا فقولوا لي علم علي وجيبوا ليه كأنه رجع ل يعني مصادر الآثار حتى تكون على مصيبة فما في دليل على دليل صحيح <تصفيق> على مسألة مصيبة الثابت اللي هذا اللي ثابت على بعضه أي قول خلاف هذا ابتدى ودليل لكن لم يدبت بإثنات فهي على ما سلم كما قلت أرهاً إلى المظل الذي يبين هذا وهو المجرد الأول المسلسية الحديث الضعيفة الموضوع يقول السيد أن أحس فيه إلى شرع المظل وهل مثلا يقول رب من لقام يخرج جد أسرى جادين من الضغط عن ملاي مظارفه والله يجب أن يساكب في هذا الحافل في تنقل يعني القذافي وغيره إلى أئمة الحكام والمجرمين الذي يقتل به هو في آخر دمانه يعني هم مجرمين الرسول قال مجرمين لأن تأخر الحافل وما فضع والله وما فضع فالله أكثر الرسول عليهم يأتي وما أنه يعمل حتابك وقال له أن إلا يحموك تصل يحموك تصل ومنع في الصلاة بعد ذلك تسافر تأخذ الضهاج في سبيل الله ألم تكون عبد الله سعى حد الضهاج وفيا أما أن تأخذ عليه باستلاح أو تأخذ الظاهرات بكتلة الرسول قال بكتلة الآن بخدت الله قبل الأسبوع الغلغات والجمعة كان يوم قذافي كافل ثلاث تهلا فعندنا نجد الدمعة لأننا نتابع الإحضار عندما تحفظه الكم ما بعد فأنما تكلم الهم قال قال قال قال, قال عن وس وسيد ابن حضير هذا في المقاربة أن مجمل من الأنصار قال يا رسول الله صلى الله لا تستعملني وأصحاب من أنصاركما صلى الله ما عندك ولاية ولا يبيده وقني واني ولا يبيده ولو وزير اتحاد ثانك <تصفيق> ما في أي حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الناس وفتكون أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أثر يعني عاربات إذا قد تكونوا أثر سأسألوا أنتم هارقين ماذا؟ أسألوا للرائع العام في ديبيو هارقين ماذا؟ يقولوا أقرب روشنا بقى سكروا روشنا لكن يا أول الله الرسول قال هذا أثر يعني يا أقرب روشنا الأثر هي الإفراد بحق الغير أنت مائن كلامي؟ فالرسول قالت الصبر يعني أنت مائن أقربون تدروا حتى تنقون على الأمر ما تنقروا بأعلم وفي الحديث ابن مسؤولة البخاري المسلم مرمى السلام قال النادون فتكونوا أتعى وأموهم تنكرونها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تأبوني إن أدرفت ذلك قال تسألون الله الذي لكم وتؤذون الحق الذي لهم يعني الرسول قال لي بيقى فقام زيدة زيدة الغزافة وزعية ومعياتة كلهم هو باب الارضة العالم والعرب كله وليس لهم بيقوا زي النورة فياقرب وقال لها سروده الرسول قال له فرحاتنا اللعبة شي لنا لهم قال له ما تخرج عليهم وما تنشي تخرج عليهم لأنه رسول عارفه بكتلة هجم من يكون لهم كويت الرسول عارف يقول له يجرم بكتلة أستجعنا نبوه اللعبة أستأخذ قال بحريقة كلها واسموا مكتل الشعب دا كله ما عندهم عان وانا ما يهم دا غير ملماتوا في مصر وكذا فقال لهم بسألوا الله الذي لكم وعلى مصر قال لهم أي ذلك يا رب التالي يوم نردون اللهم هتذيلوا منا لكن عندنا زاوات البذيل نشت ما نعلم أننا ما غير فقال لما تفاعدنا لأننا زاوات المجربين دا. وانا ولا يهم الشاعر مجرم وليس مجرم الشاعر مجرم يقول لها زاوة الرجال نحن عسخانين نحن عسخان لذلك مولادة عسخان لا أعطي مقبك فأنت عسخان وعارب كان فأنت هذا الضمام بغيره ويجيك واحد شرب تعليم وده العظم التفع أنت تعرف مصر فاد حسني ومبارس جاءوا مبارس حسني ما في حاجة ما في حاجة أقول قالت أن هذا برده ماذا يعني؟ هو الساكر لماذا؟ وفتن فالرسول ال... عليه السلام قال النفط هم كانوا حفظ اللي الدماغ، وضياع عبر الرسجين الأمريكيات حشيد ليده، خلاص هدول مش مبيع، هو عرف فتح فرصة، فتح فرصة اللي هنوم، اللي مجرمين أكبر من الغزاة، عشان تكون في قواعد أمريكية وبنطلون بعد كده، بتعال بلدان بتدشينوا الغزاة، كانوا وكان بديهم منه حاجة، ده بديهم منه حاجة، بعد كده يرجعين دوريه، خلاص. أميركا بعد جنب تدخلوا رماياو، جاء بعد، الحا حا ماذا ماذا استفادت الأمة؟ فللمتزل الأمة إلى أمر بعث الأم، ها، وسكنت، وسالك الله أن يغير بما هو أحسن ذا المنهج لكن الصرف بتاع العواطف، ها، والعشوائية من أمة الإسلام هو اللي بضيع من أمة إسلامية الكثير من الخير موت الناس والناس ما ولسه ما معروف الحاقو جنو وأمريكا ده شنو كما حدث في العراق وتوان العراق وااا وا والحكاية تبقى في النهاية مفاجأة أكبر وما بتقدر تقنعني بأكثر من ما هو مشاهد معنوا أنا أقول لما أتعلم عندي يعني هو هو يعني الحاق في المسألة وما بعتادي به يعني إنه تاني أنا أوه هذا مسألكن المضب ما بتكلم فراغ هذا الواقع واقع مريض ده هذا في ليبيا أو في أي منطق مناطق العالم خروج الشعب على الحاكم مهما كان الحاكم ظالما ومهما كان هجلما الرسول قال لك أنه يبقى عليهم لأنه يجب أن يبقى عليهم بكتلك والله بكتلك ومقبضية عليك أكثر في حديث يا حزيمة أنا بأسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء قلوب شياطين في جثمان إنس. لا تبودني هذه، ولا تبدوني بسنتي قال راوي ماذا تأمرني؟ لقدرت هؤلاء. قال أن تسمع وتصيغ ويزبرم ظهرك وإلا خذ مالك. قال النبي. قال لك أظفر عليه الحاكم كان يكسر بيتك أظفر عليه. أصلا مش الحاكم بيتك مش استخدمينه، مش استخدمين الجامعة الداخلية. الحاكم لو جال في السفيرة، أمرك دار سكنيكم دار استلاف هنا. تعمل مظاهرات. يجوك العطار والضم حكم بعيد من قاعده الدراسه و نمرك و... وكرم بكسر لك راس وكثير دار كثير بكسر لك راس يقول لو كسرها أنا ما له مالك كسرها قال لك كبيره قول له كبيره سلاما انا اتوقع بالله كلامه و ما في ما كان لك مشاكل يعني ده كله هوت هوت بتاع جماعات كانت اخوان كبير ومنحرف تربيات حكمة، بنية وتربيات خض، تربية سرورية. ينتبه ال، وهونا ما نحب تعاور، ويجي على حكام الأمة الإسلامية، آه، ولإعتصابات على سيادة الحكام. ده ما ما نجلسوا نوجما، ولا نجتمع في القرضاوي، وذي الناس اللي يبوون عندنا. بس ما هم، نحن عندنا ذي المنطقة، يقول لك أفتح القرضاوي. القرضاوي رسول ما واحد، ما المهووسين متعين جماعة الإخوان المسلمين تربية حسان بنية تربية ثيا. أو أصد السويدال السويدان بتحشم أيها الأخباري بيكون له شبكة واحدة بعد فهم مثلي شو إيدال وما بعرف القرمزي وما بعرف أصد إيدال قبل القرنين القرنين بتاع إحنا حتى القرنين ده بدها بعدناها بغير بتحشم العفار اللي إحنا بيتورضعيه تبعي بتصيده ورديه من الروس اللي قاموا بديهم كلهم صعب منا الحريق فلا بد من, من, من الصبر لمنا. تسلم به الأمة الإسلامية والله صحيح ما نعج تسلم به الأمة الإسلامية الرسول قال هذا أي جولة بحدي الكلام أحجول بالنصر أو أقول له الله إلا أنه نعلم أنت ذاته أم أبرو فأنا المهير أتفرج فيه أنا أعيد أنا ولا أبروك برأ لكن جاهدين في الجماعة هي أن إذاكت لا فعل تقال لي أن تغاليش الجماعة بساطين وخراطيش أنت غالب شغير هذا ليس لك أن تغالي ده ما شكال ما تخطي خرقوشه ما لم تتمنوا قلت أن تتغرتم ويأكل ويجرم الدور ومهنده وبدأ أسمع أنه في أي عطالة بربط بلكون طوالب وإن الضهر ده فكرة صار طوالب يكتلة يكتلة غير مأسوف عليه نحن ما على أي واحد يخده وخالص أنا أتعلم ما قال أنه نأسف عليه أبداً فشوف يأخذ كلها في تلك ورسول قال يكتزم لا بد أن يأسف دروا حتى تلكولي هذا الجراب السؤال يقول السائل هل مصانع النساء تقضى الضوء؟ فيها غالبا تنقض المضوء لأنه إنما سكت كفده والجيدة بينه تحقق بالجرد يخرج مزي والله إذا المزي من الواضع المضوء؟ ده لأن السائل ما يخرج مزي، المزي نجس طبعا فأنت ومالك مال المقامس تدور وتقول تام في الجامعة ثاني سوتة وثبوت ثقابي دول ثوطة ضيحة وضروب مرة ثاني ذاك الأغبطة من عبد إذا ترضى خارج كفائه مع المعه مع آخر فترة من المعه تام كي يصلي ولا تدور الثقاب يستاهل هيك كيف تشغل كويسة يعسون تماني على الجامعة ما هو أمي شميت بعفوا من فا هي إذا ما قعد نافق ليست بروصل فيه بعدي ذلك لو ليسش لهم مسلم ثلاثة وحد، وبعضهم جاء له مسلم إذا وجد الشياوة في جماعة ينشر شياوة، والشياوة لا بنتجي إلا تقول ما شاء الدينك أنت لو أقول سامي حريم مربي، لاحيك كات رجل كذا أنت لما تجلس مربي يكون في شياوة ولا ما في شياوة يكون في شياوة أنت ما تخلص بزاف في, في الشياوة. يقولون أنه طوح السلطة الله عز وجد في خلقه أقول المرأة هو النعاية هلق الإنسان ضعيفة ضعيفة جميعا الآية من تفسيرين هلق الإنسان ضعيفة قال هلق الإنسان ضعيفة في محبة المرأة للرجل والرجل للمرأة هذا الضعف في المحنة هلق الإنسان ضعيف يعني كده أكبر دقين ده تجاهده يبلغ واحد <تصفيق> أكبر دقين عجبك ده غير الصالح غير اللي كان نبي الناس التعليم ايه يعني وده كلام نبيك مش سهل سيدنا محمد قال ما رأيت من نقصا في عقل ودين وتبارك أذهب لنب الرجل الحاذق ده فذكي والله وكيف يقول الساقف من كنا لان ما رأيت من نقصا في عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من كنا ترجوها ها؟ العام فيها هو صعب ومدامة بالقوانين ودور رسمي ها؟ وابع كتل قد قلت وقاموا قاموا بشي الحداث وانت لأي وعد يسمحوا وكان ما كسر لك الجوالة تغسط عن جارة لكتل القوانين وانت باية قال ان هذه مع فتنة ما تلتون عن فتنة هفرع هجاء من هذا فإنه عاما في زهر ويتوظيت لا يمكن أن يصلي كانت تأتي ثانيا بعد أن تتوسخ ثانيا و أقول ثانيا هناك صلتك في التفاق الثلامي وهذا الزواب في السؤال في ومن تقريبها سؤال